والله رعوف بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطع الله والرسول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 والله سميع عليم اذ قالت امرأة عمران ربي انني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فنن ما وضعتها قالت ربي ان وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت ولئن شذ ذكرك الانثى وان انثى ميتها مويا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 لَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ مَا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ والله يرزق من يشاء بغيب حساب